وقال حدثني عن مالك عن أب النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لشهداء أحد هؤلاء أشهد عليهم فقال أبو بكر الصديق ألسنا يا رسول الله إخوانهم أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما جاهدوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي فبكى أبو بكر ثم بكى ثم قال أئنا لكائنون بعدك يأتي بهذا الحديث ويبين لنا بعد فضل الشهادة واستثناء الدين مما تتحمله الشهادة في سبيل الله يأتي بخبر احد وخبر احد فيه مباحث متعددة من جوانب مختلفة ولكن القصد الاول في هذا السياق قوله صلى الله عليه وسلم حينما جاء الى احد اشهد عليهم وسؤال ابي بكر فيقول لابي بكر ويعني الجميع لا ادري ماذا تحدثون بعد مع جهادهم في سبيل الله ومع ثباتهم على دين الله يخبرهم بذلك فلك ان مالك يقول لا ينبغي التعويل على امر سابق فيما يتعلق بأمر الآخرة ويترك الإنسان أمر الدنيا ويتهاون فيها فأبو بكر ممن بشر بالجنة وأبو بكر يخاطبه رسول الله ويقول لا أدري ماذا تحدثين بعده وسياتي بيانه إن شاء الله يهمنا في هذا الأثر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لشهداء أحد أما هؤلاء هؤلاء اسم إيش؟ اسم إشارة كما يقولون اسم الإشارة يعين المشاري إليه يقول ذلك وهو جالس في المسجد هنا أو عندهم يشير إليهم إيش تقولون؟ عندهم وقد جاء عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته رضي صلى الله عليه وسلم ذهب الى شهداء احد وصلى عليهم ودعا لهم يقول انس لك انه يودع الاموات والاحياء اذا جاء الى احد ووقف على شهداء احد وقال تلك المقالة اما هؤلاء فانا شهيد عليهم يقول شهد فلان لفلان وشهد فلان على فلان تشهد له ان كانت الشهادة في صالح تشهد عليه ان كنت تثبت عليه حقا وهنا يقول اشهد عليهم فهل الرسول يشهد عليهم بما يدعى, يدعى عليه بخلاف ما يقولون ليثبت قضية هم ينكرونها لا تاتي شهد ايضا اشهد على فلان كما تقول اشهد على الله بانه قال كذا وكذا في احكام او في ايه او في حديث فكأنه يقول اشهد على هؤلاء اقر على هؤلاء واعترف لها على هؤلاء بما علمت من حالهم اشهد على فعلهم اذا لا يقول اشهد لهم لان الحق لهم عند الله ثابت لا يحتاج الى شيء لكن يشهد على افعالهم الصادرة منهم التي فارقوا الدنيا عليها بحسن خاتمة فلما قال هؤلاء اشهد عليهم وكلمة هؤلاء تعم جميع المسلمين ولا تخص المشار اليهم تخص المشار اليهم فهل الأحياء الموجودون يدخلون في الإشارة ويدخلون تحت الشهادة لا يدخلون عليها إذن استوجب السؤال ومن هنا قال أبو طيب دول تشهد عليهم وإحنا ليش خليتنا وتركتنا قال أما أنتم فلا أدري ماذا تحدثون بعدي وهذا مقتضى الواقع هؤلاء قد قضوا ولقي ربهم على ما كان منهم من قيام بحق الله وهم كما يقول علماء التاريخ سبعون شهيدة اربع وستون من, الان من الانصار وست من المهاجر فهؤلاء جميعا خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم برغبة واحتساب حتى ان الشباب منهم او الفتية الصغار الذين يردهم رسول الله عن القتال لصغرهم يبكون ليجيزهم في القتال كما جاء عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن جابر وجابر بن عبد يأتون ويأتي يا عبد الله بن عمر الى ابيه ويبكي لماذا تبكي قال ردني رسول الله واني والله واجاز فلان ابن رافع واني لأسرعه فيقول احقا ذلك قولوا بلد فياتي ويتصارعان عند رسول الله فيسرع فيجيزه يبكي لانه لم يجزه في القتال يبكي عشان رحلة فاتته ما حصلهاش يبكي عشان فرقة كذا ما فيها لا والله يبكي لان الرسول يمنعه للصغر السن عن القتال في غزوة احد وقيس ابن فلان ياتي يعرج بعرجته فيقول الرسول الله يقول يقول وليس على عرج حرج ليس عليك قتال انت رجل اعرج وقد اعرض اعذرك الله يقول يا رسول انا اعرج واريد ان أطأ الجنه بعرجتي هذه انا أعرج ربنا أعذرني لكن انا من عذر نفسي انا ابغى اقاتل وغيره الذي يخرج يقول اللهم لا تردني الى اهلي يبقى خرج هذا ايش منتهي امره فعلم صلى الله عليه وسلم من هؤلاء من صدق نيتهم وصدق عزيمتهم وقوة تضحيتهم فقال اما هؤلاء فاشهد عليهم. وهذا من نص القرآن الكريم. وكنت عليهم ايش? ما دمت فلما ترفيت كنت ايش? انت الرقيبات. يقول ايش? من يقول هذا? عيسى عليه السلام. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد على ما هو موجود فهنا يقول ابو بكر يا رسول الله على ما هي مقتضى الشهادة تشهد عليهم لانهم قاتلوا واستشهدوا اسلموا وقاتلوا نحن ايضا اخوانهم اسلمنا كما اسلموا وقاتلنا كما قاتلوا وهم كتبت لهم الشهادة ونحن لا ندري ماذا يكون لنا فيما بعد اشتركنا معهم في الاصل وهو الايمان والغزو في سبيل لو انت تعلم قال صحيح الى هنا صحيح ولكن فيما بعد ماذا تحدثون لا ادف فاذا كان صلى الله عليه وسلم يقول للرعيل الاول صفوة الخلق بعد رسول الله لا ادري ماذا تحدثون بعدي فما بال الامه من بعده هذا امر خطير ونظير هذا الموقف بالذات حديث الحوض لما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى أهل البقيع وسلم عليهم وذكرهم وقال وددت اني رأيت إخوانا لنا فقالوا يا رسول الله ألسنا بإخوانك قال لا أنتم أصحابي وإخواني هم الذين يأتون من بعدي آمنوا بي ولم يروني وددت أني لو رأيتهم يود أحدهم لو رآني بملء الأرض ذهبا وأنا فرطهم على الحوض الفرط الذي يسبق القوم ليهيئ لهم الماء ليشربوا وليزود تزودن الملائكة أو ليزادن أقوام عن حوضي فاقول امتي امتي فيقولون انك لا تدري ماذا احدثوا بعدك فاقول سحقا وبعدا لمن غير وبدل فهذا الموقف جعل الصديق رضي الله تعالى عنه يبكي لكن تعليل الصديق لبكائه لم يبكي مخافة ما سيحدث بعده بل بكى لفراق رسول الله او ان لايش? ليش؟ لكائنون بعدك? اي لموجودون بعدك? اي نخلف بعدك? تسبقنا الى الاخره؟ كأن الصديق يبكي. لما تذكر نهاية امر الرسالة في رسول الله في شخصيته وفراقه للدنيا وتركهم اليها. او يعيشون بدون رسول الله? او ينفردون عن رسول الله شده محبتهم لرسول الله جعلت الصديق يبكي لفراقه وبقائه من بعده طب يا اخي انت حيطلع عمرك وتعيش بعد رسول الله لا قيمه لمعيشتي او لحياتي بعد رسول كانه كان يتمنى لو مات قبل رسول الله ويبقى رسول الله للامه وقد عنون بهذا وعبر صراحه في قضية الهجرة حينما خرج مع الصديق صلى الله عليه وسلم ودخل الى الغار اما سجله الله اذ يقول ثاني اثنين اذ هما في الغار ثاني اثنين ابو بكر مع رسول الله كان في خروجهم من بيته رسول الله ماذا فعلوا كان ابو بكر رضي الله تعالى عنه في الليل تارة يمشي امام رسول الله وتارة يمشي خلفه ففطن له رسول الله فسأل ما بالك يا ابا بكر تارتا عن امامي وتارة عن خلفي لماذا هذا قال يا رسول الله اذكر الطلب من ورائنا فاكون من ورائك واذكر الرصد امامنا فاكون من امامك فيقول يا ابا بكر اوددت لو كان شيء يكون فيك انت يقول بلا بأبي أنت وأمي يا رسول الله إن أهلك أهلك وحدي أما أنت فمعك الرسالة فكان الصديق رضي الله تعالى عن يفادي رسول الله بنفسه ما بين بيته إلى أن دخلوا إلى الغار وحينما وصلوا إلى الغار قال يا رسول الله على رسلك استبرئ لك الغار اطلب لك براءة الغار مما يؤذيك الدنيا ليل والغرف الجبل وفي فلات مضنة ان يكون فيه من الهوام والوحوش والمؤذيات ما تفاجئ رسول الله فتؤذيه فيقول على رسلك استبرئ لك الغار اذا لو كان فيه شيء فاجئ من بكر وهكذا بين أبو بكر رضي الله تعالى عن أنه كان يفادي رسول الله بنفسه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه ثم تذكر وفاه رسول الله وبقاؤهم بدونه أو إن لك إننا بعدك ونعيش بعدك وقد جاء عن سعيد بن المسي رواية لقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فاستنارت وأنار منها كل شيء وتوفي رسول الله فأظلمت وأظلم منها كل شيء ويقول والله لقد استنكرنا قلوبنا أي بعد وفاة رسول الله وبعد دفنه ولما ننقلب إلى بيوتنا فكانت حياته صلى الله عليه وسلم مع اصحابه كالروح والنور في قلوبهم وفي ابصارهم وبصائرهم ويشهد لهذا في غزوة نخلة لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بعثا ليستطلع اخبار طريف اعطى الكتاب اولا لعباده ابن الصام قال اذهب ولا تفضن الكتاب الا بعد مسيرة يومين ففض الكتاب وقع ما فيه وتوجه حسب ما فيه من تعليمات السر الكتمان عدم افشاء الخبر توجيه سر وانتثال ما نقول امتثال اعمى امتثال ايمان وتصديق والسلام العن والراس يمشي ولا يدري الى اين يتوجه وسيعلم بعد مسيرته يومين فلما اخذ الكتاب وقف ونظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى لاي لا شيء وجدا على فراق رسول الله فلما راه يبكي قال ما بالك قال والله لا اقوى على فراقك يا رسول الله فاخذ منه الكتاب واعطاه الى عبد الله بن جحش فاخذ الكتاب ومشى في طريق فها هم كانوا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبو بكر لما سمع من رسول الله بأنه يقول إني لا ادري ما تحدثون بعد أي أني أسبقكم وأنتم تتخلفون بعدي فبكى لبقائه على الدنيا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم علما بأن أبا بكر أول من فطن لدنو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب صلى الله عليه وسلم وقال عبد خيره الله بين كذا وكذا فاختار نفسه فبكى أبو بكر في أصل منبر أو قال عبد خيره الله بين لقائه وبين الدنيا وسكت رسول الله فقال أبك هو الله لن يختار على الله أحد وبكى يسأل على ما تبكي عبد الخيره الله ما ندري من هو وماذا اختار لكنه علم بأن رسول الله إذا خير بين لقاء الله وبين البقاء في الدنيا مع الخلق لاختار لقاء الله على, لقاء الدنيا. على البقاء في الدنيا وكما جاء عن ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس وذكر سيرة أو حالة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا عليه وطلب منهم ان يقدموا كتابا يكتب لهم فيه ما لا يضلون بعده ابدا ثم تلاحوا عنده فقال قوموا عندي فول... فالذي انا فيه خير مما عندكم اي عاين الامر وعلم بانه ملاق ربه وما هو فيه عند ربه خير مما عندهم في الدنيا ابو بكر يعلم اول من يعلم بدنو اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وقع رمز في حياته فطن من فطن وجهل من جهل لما حج النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السنة العاشرة من الهجرة ورجع الى المدينة وما جاءت السنة او اشهر حتى توفي صلى الله عليه وسلم في الحج ماذا فعل اهدى مئة بدنه كيف نحرها نحر منها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين بدن وترك البقية لعلي ينحرها ويقوم عليها فلو عددنا ثلاثا وستين بدن كم كان سنه صلى الله عليه وسلم توفي عن ثلاث وستين سنة أنه يقول للعالم من كان ذكيا فطنا فليعلم ان عدد سنين حياتي هي بعدد ما نحرت بيدي من الابل والنحر النهاية فكأنه يقول انتهى الاجل عند الثلاث والستين هناك رموز بينها واشار اليها اذا ابو بكر يبكي لما لا على الوفاة ولا على الحياة النوت الناس يموتون ولكن على الحالة التي سيؤول إليها الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كان موقف أبي بكر بعد رسول الله موقف الصديقين. وكان موقفه يعادل ويرجح على الأمة بكاملها. حينما ارتد بعض من ارتد ومنع الزكاة من منع وتخلف أوث. امتنع بعض الصحابة ان يقاتل معه المرتدين او يقاتل المانعين للزكاة اولهم عمر ويقف ويحاج كيف تقاتل قوما شهدوا ان لا اله الا الله ويحاجه الم يقول صلى الله عليه وسلم الا بحقها الى ان شرح الله صدر عمر وجاء معه فصدق فيه قول رسول الله لو وزن ايمان ابي بكر بايمان الامه لرجح عليها وهكذا في هذا الموقف وقف وحده والامه كلها وحدها ثم رجعت الامه اليه ورجحت كفة ابي بكر على كفة الامه ها هنا ابو بكر يبكي وها هنا يتأسف لكائنون بعدك ثم يذكر صلى الله عليه وسلم لا ادري ماذا تحدثون بعدي هل الرسول يتخوف ماذا يحدث ابابك ابو بكر الصديق الذي بشر بالجنة ابو بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار ابو بكر الرسول صاحب رسول الله الذي يقول فيه رسول الله هل انتم تاركوا لي صاحبي يعني ابي بكر ابو بكر الذي يقول فيه ما من احد الا وكافأته على يده الا ابو بكر فله يد يكافئه الله وعليه يوم القيامة ابو بكر الذي خرج صلى الله عليه وسلم بين ابي بكر وعمر يديه على منكبيهما ويقول سنبعث يوم القيامة هكذا ابو بكر وعمر عن يمينه وعن يسار هل يتخوف رسول الله على ابي بكر الذي يرجح ايمانه على ايمان الامه لا والله ولكن لا أدري ماذا تحدثون بعد الخطاب لأبي بكر لأنه المتكلم والمعني في ذلك من الأمة بكاملها وقد جاء في كتاب الله ما هو أعظم من ذلك في قضية بر الوالدين إما يبلغن عندك الكبر أحدهم وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه بالولدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريم فين ابوه ولا احدهما حتى يخاطب في ذلك حينما نزل الوحي كان أبا اباه تركه في بطن ام وامه ماتت وهو عمر سبع سنوات صلى الله عليه وسلم اذا ما في لا واحد ولا اثنين من الابوين ومع ذلك يخاطبه بخطاب المخاطبة والمقابلة في حق الابوين لماذا? لعظم شأن الابوين كأنه يقول لهم لان كان ابواه حاضران او كان احدهما حاضرا على ما كان عليه وهو سيد الخلق لكان لابويه عليه مثل ذلك الحق ولذا جاء في موطن اخر وان جاهدك على ان تشرك ما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة ليبين عظم حق الابوين على الولد ولو كان خاتم الرسل اذا هنا ايضا ولو كان الصديق يجابهه صلى الله عليه وسلم بذلك لا ادري ماذا تحدثون بعد وهذا في الواقع يجعل كل كائن كل انسان حي يظل خائفا يخشى ماذا سيحدث له اما الذين ماتوا على ما ختم الله لهم بالايمان وبالحسن فقد امنوا من التغيير والتبديل ولهذا يقول العلماء اقتدوا بالذين ماتوا فقد ماتوا على ما كانوا عليه اما الاحياء فقد يبدو له الرأي ثم بعد ذلك يبدو له رأي اخر فيتغير رايه ويترك الناس على القديم ويرجع الى الجديد اما الاموات الائمه الذين ماتوا صدر الامه خيار الامه ماتوا على ما كانوا عليه في ثبات الرأي اذا لا ادري ماذا تحدثون بعد تخيف كل حي ماذا سيحدث لكم ولا سيما اذا ذكرنا احاديث الفتن في اخر الزمان وما سياتي وتقلب الناس وما يطرأ عليهم مما لا يستطيعون والفتن الى غير ذلك مما يجعل كل مسلم يكثر من هذا الدعاء الذي كان يكثر منه صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا الله نرجع مرة اخرى مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم لشهداء احد يجيز لنا الذهاب اليهم ولا لا يجيز لنا ونذهب ونصلي عليهم وندعو لهم لا نسألهم شيئا ولكن نسأل الله لهم أن يجزيهم عنا أحسن الجزاء وأن يعظم مثوبتهم ويعظم, ويعظم أجرهم ويرفع درجاتهم لأن بدمائهم ارتوى الدعوة الإسلام وعلى أقفهم انتشر الإيمان وانتشر الاسلام الى بقاء العالم كله بدمائهم الزكية فباعوا نفوسهم وباعوا اموالهم وتركوا اولادهم ويأيموا زوجاتهم وايتموا بنيهم انما ذلك كله احتسابا لوجه الله. فهذا الذي يقول اللهم لا تردني الى اهلي ايقبضني اليك. اذا ادوا الواجب الذي لا يمكن لو اجتمعت الدنيا بما فيها ان تجازي واحدا منهم على قطرة من دم. اذا لو ذهب الانسان الى شهداء احد لا يقول هذا من باب الانتقال او من باب الذهاب الى ما لا يجوز بل ذهب صلى الله عليه وسلم اليهم كما ذهب الى اهل البقيع وسلم عليهم كما جاء في الحديث إن جبريل أتاني وأمرني أن أذهب فأستغفر لأهل البقيع إذا زيارة شهداء أحد والسلام عليهم سبق فعله صلى الله عليه وسلم في ذلك.